ما هي أجزاء الكلام أجزاء الكلام ثلاثة كما ذكرها المصنف اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى قد يسأل قائل يسأل سائل وقد يقول قائل بماذا عرفنا وكيف عرفنا أن أجزاء الكلام ثلاثة هل هناك نص من الكتاب والسنة هل هناك ما يدل عليه من القرآن والسنة الجواب الصحيح لا يوجد لا في كتاب ولا سنة ما يدل على هذا التقسيم ولكن كما قال الأصمعي وغيره عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب لأن الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في محادثاتهم وكانوا يكتبون بها وكانوا يتكلمون بها وكانت تقضى الحوائج بينهم بهذا الكلام تتبعوه وجدوه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف فاذا هو عرف بماذا؟ بالتتبع والاستقرار لكن قد يقول قائل هل لا بينت لنا أكثر أننا لم نفهم نقول له وركزوا هذا على هذا جيدا كلام العرب اما ذات واما حدث واما واسطه كلام العرب كله كلام اما ذات واما حدث واما واسطه الاسم ماذا يسمى ذاتا والفعل ماذا يسمى حدثا والواسطه ما هي الواسطه بين الذات والحدث ما هي الحرف الحرف طيب اذا فهمنا هذا قلنا على انه بالاستقراء على الراجح لماذا قلنا على الراجح لان غالبا عندما تسمعون على الراجح معنى ان هناك قولا اخر هناك قول مرجوح ولذلك ماذا نقول في الفقه نقول ان الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعف دليله ما ضعف دليله فمثلا نحن قلنا على الراجح اننا عرفنا هذا التقسيم بالتتبع والاستقراء لكلام العرب لأن الفاظ العرب التي يتحدثون ويتكلمون ويحدثوا بها بعضهم بعضا لا تخرج من الاسم والفعل والحرف يا ذات يا حدث اما ذات اما حدث وإما واسطه بين الذات والحدث لكن هل هناك من قال بأن هذا التقسيم الثلاثي هناك ما يدل عليه بالنقل والعقل هناك الجواب نعم ولكنه قول مرجوح هناك من قال إن دليل هذا التقسيم الثلاثي دليله نقلي وعقلي نقلي وعقلي يعني منقول قول إما عن كلام الله وإما عن كلام رسول الله وإما عن كلام السلف ما هو النقل هنا؟ النقل قال عندهم هو قول علي بن أبي طالب على, على ما سبق لكم أنه لما قال لأبي الأسود دؤلي قال الكلام كله اسم وفعل وحرف نحوا على هذا فقول علي رضي الله عنه الكلام اسم وفعل وحرف فإذا قلنا لو صحت هذه الرواية لأن فيها ضعف إذا قلنا بأن هذه الرواية صحيحة لو قلنا هذه الرواية جدلا فماذا يكون يكون عندنا في نقل أم يكون عندنا فيه نقل يكون عندنا فيه نقل طيب هذا من جهة النقل فهمناه وما هو الدليل العقلي ما هو الدليل العقلي ركزوا معي في الدليل العقلي لأن الدليل العقلي يحتاج منكم إلى العقل يعنيه علم نظري وليس ضروري وليس ضروري يحتاج الى تامل فنقول الكلمه اما ان تدل على معنى في غيرها واما ان تدل على معنى في نفسها لاحظ الكلمه اما ان تدل على معنى في غيرها واما ان تدل على معنى في نفسها فالتي تدل على معنى في غيرها ما هي حرف حرف والكلمة التي تدل على معنى في نفسها ما هي؟ ننظر إما أن تتعرض ببنيتها وسيغتها للزمان وإما ان لا تتعرض فإن تعرضت بسيغتها للزمن فما هي؟ فعل وإن لم تتعرض فما هي؟ اسم إذن هذا بماذا؟ هذا بالعقل إذا دلت على معنى في غيرها فهي حرف وإذا دلت على معنى في نفسها ننظر فإذا كان يدل على المعنى يدل على الحدث فهي إيش؟ فعل وإذا لم يدل على الحدث فهي إيش؟ فهي اسم فهي اسم فهو في إشكال؟ طيب المصنف رحمه الله تعالى قال وأقسام ثلاثة ثلاثة لماذا قال ثلاثة؟ وقيدا بالثلاثة لماذا قيد المصنف؟ كلامه بثلاثة وأقسامه ثلاثة لماذا؟ لأن هناك من يقول أربعة آه هناك من قال أربعة من, من من قال أربعة؟ أبو جعفر بن صابر أبو جعفر بن صابر قال أقسام الكلام أربعة هذه الثلاثة التي ذكر المصنف وزاد ماذا؟ زاد رابعاً وسماه خالفة وهو اسم فعل وانا بذلك اسم الفعل وهو صه صه خلف على ماذا خلف عن السكوت اذا قلت له صهي فهو اسكت كما سبق ان قلنا لكم قلنا اما ان تقول صهيم وإما أن تقول صهي فاذا قلت له صهي بكسره فقط بدون تنوين فهذا معرفه ولا نكره معرفه لكن اذا قلت صهيم فماذا نكره تصور فتصور أنك تتكلم مع أحد وإذا بأحد الجواسيس دخل فتقول له صهي معنى صهي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك صهي معرفة الكلام المعروف بيني وبينك يعني غير الكلام تكلم في غير ما كنا نتكلم فيه لكن إذا قلت له صهي يعني أغلق لا تتكلم أبدا وإلا أوقعتنا في ماذا؟ في حيس صهي نكرة اسكت عن كل كلام لكن صهي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك فلذلك قالوا ابن مالك ماذا قال وحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينه يعني المنكر كيف هو نكرة يعني عن كل كلام المعروف وغير المعروف أما صهي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك طيب نرجع ونقول قول المصنف رحمه الله ثلاثة وزاد من؟ أبو جعفر ابن صابر ماذا زاد؟ رابعا هو اسم فعل صه بمعنى خلف عن عن سكت هذا الخلاف هل هو معتبر أم غير معتبر؟ هذا الخلاف غير معتبر ولذلك قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر مش أي مسألة يقول لي فيها خلاف فينظر إلى هذا الخلاف أو كل مسألة يقول لي وهذه يحتمل كذا ويحتمل كذا ثم يقول لك لا ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال أو يقول لك كما قال الإمام الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساء ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لا نقول لو إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل وإذا الاحتمال كباطل لا يلتفت إليه كذلك الخلاف إذا كان الخلاف ناشئا عن دليل أو عن شبهة أو عن شبهة فاختلافك معتبر وإلا فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر طيب أنا أحب أن أنبه لأمسألة مهمة جدا أن كثير من العلماء نصوا على أن الكلام أقسامه وأجزاؤه ثلاثة كما قال بن وكما قال حتى بن مالك قال اسم وفعل ثم حرف للكلم الكلم من هنا التقدير الكلم اسم وفعل ثم حرف الكلم اسم وفعل ثم حرف بينما هناك من قال كترمباطي قال بأن أقسام الكلام خمسة بأن أقسام الكلام خمسة كيف؟ كيف خمسة؟ قال أولا اسم ذات ركزوا اسم ذات أذكر لنا المثال المثال زيد علي فاطمة وقس اسم ذات حتى الحيوانات اسم ذات اسم ذات طيب هذا القسم الأول القسم الثاني اسم معنى اسم معنى ضربة قتل نام أكل هذا اسم معنى ولا لا هذا اسم معنى والضرب معنى اسم ذات واسم معنى الثالث اسم المعنى والذات اسم المعنى والذات يعني فيه اجتمع فيه ماذا المعنى والذات كاسم الفاعل واسم المفعول ضارب ما لا فيه فيه معنى الضرب وفيه ايضا انه اسم اسم ذات لانه يقبل علامه الاسم كذلك اسم مفعول مضروب مضروب فهو اسم ذات وماذا آخر معنا. واسم معنى كم قسم هذا ثلاث قسم ثالث قسم, قسم, قسم الرابع اسم فعل كصى وعليك ها؟ وإليك ودونك كما قال نمارك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك هذا اسم فعل وأيضا القسم يش الخامس اسم صوت اسم صوت كما قالوا غاق غاق لمن للغراب للغراب وايضا طق التوقف طق لمن لوقع الحجر الحجر عندما يقع ماذا يقع ماذا يحدث طق طق ماذا؟ اسم صوت اسم صوت كغاق للغراب وطق للحجر هذه الأقسام لا يصح كلها أن يصدق عليها كلام المصنف وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جالب والصحيح أن يقال هذه الأقسام ذكرناها للتنبيه فقط وإلا فهي أقسام ثلاثة كما قال ابن آجفو. اسم وفعل وحرف جالب طيب كما قلنا لكم يعني نشير من باب أشار فأشار لا نتوسع ما هو الاسم لغة اسم نبدأ بالاسم ما هو الاسم لغة وأنتم تعلمون وإلا فكان ينبغي أن يكون هناك سؤال لماذا قدم المصنف على الفعل. الاسم على الفعل ويقولون التصدير يؤذن بالتشهير لماذا قدم الاسم على الفعل؟ <تصفيق> الجواب الاسم يدل على ماذا؟ على الرفع على القول بأنه مشتق من السمو وعلى القول بأنه مشتق من الوسمة وهي العلامة والبصريون قالوا من السمو مشتق من السمو وهذا كنا احببنا أن نشير إليه في اشتقاق كلمة اسم لأن اسمها لها معاني كثيرة قالوا اسم سمون سمان سمات وسماء سماء ثلثهن ملت المكربة ولكن قلنا هذا نترك إن شاء الله للمرحلة الثانية وقالوا البصريون الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع فالاسم يرفع صاحبه أو يضعه فلذلك مطلوب منا أن نختار اسماء جميلة لأبنائنا وقصة عمر مع العبد المعروفه لديكم عندما عق والده وأراد عمر أن يضربه فقال يا أمير المؤمنين عقني قبل أن أعقه قال كيف؟ قال اختار لي أما سوداء وأما واختار لي اسما خبيثا لأرضا القصة المعروفة المهم لا يهمنا الشاهد عندنا الاسم هو علامة على ماذا؟ على المسمى فينبغي أن تختار اسما جميلا طيبة فيدل على العلو والارتفاع واللا الكوفيون قالوا لا الاسم اشتق من من الوسمة علامة على المسمى علامة على المسمى حتى قال البصريون واشتق الاسم من سما البص قال بعضهم واشتق الاسم من سما البصري واشتق الاسم من سما البصري واشتقوا من وسم الكوفي واشتقوا من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي هذا على كلين إن شاء الله سياتيكم. فالمهم الشايب الاسم قدم الاسم إنه يدل على العلو والارتفاع. ثم ثنا بالفعل لأن الفعل يرفع الاسم يرفع الاسم وسياتي إن شاء الله ولم يبقى للحرف إلا ماذا؟ إلا الطرف. طرف ها؟ فلذلك سياتي تعريف الحرف. يفهموا هذا لأن عندما نصل للحرف اللغة تعرفون ما قصدت الآن. فما هو الاسم لغة؟ الاسم لغة إما هو عنده تعارف كثيرة ولكن نقول الاسم لغة عند الفقهاء ولا عند النحويين عند الفقهاء يقولون ما وضعه الأبوان في سابع ولادته ما وضعه الأبوان في سابع ولادته هذا عند غير الماركية طبعا أنتم تعلمون أن الماركية عندهم اليوم يلغى فتصور اليوم ولد المولود يقول هذا اليوم يلغى فدائما عندهم العقيقة تتم في ماذا؟ في اليوم الثامن وهذا مخالف للسنة هذا مخالف للسنة حتى قالوا هذه من المواضع التي يلغى فيها اليوم واليوم يلغى في اليمين والكرا وفي إقامة على شهرة وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة وهذا كلام لا أسس له من الصحة هذا كلام لا أسس له من الصحة فلذلك ما وضعه الأبوان في سبع ولادته وأما علماء النحو ماذا قالوا؟ علماء اللغة ماذا قالوا؟ ما دل على مسماه ما دل على مسماه لاحظوا على مسماه عندنا اللفظ عندنا المسمى اللفظ اللفظ هو؟, هو الاسم عمر هذا لفظ والمسمى ذاته. ذاته ولذلك قيل المسمى المرسوم بالذوات واللفظ هو الاسم عن السادات المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات نفهم هذا؟ نفهم في إشكال؟ إذن قلوا لي ما دل على مسمى ما دل على مسمى طيب ما هو الاسم اصطلاحا اسم استلاحا تعلمون هناك كلام طويل جدا وهناك أنواع من التعارف ولكن التعريف المعروف المشهور ينبغي الطالب أن يحفظ هذا التعريف ولا يلتفت إلى باقي التعارف لأن هذا التعريف جميل يزيدون في آخره كلمة هذه لا أذكرها لربما في المرحلة الثانية لأنها تأخذ كلاما طويلة يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان الكلمة التي يزيدون في آخرها وضعا ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا الآن نزيل كلمة وضعا إلى المرحلة الثانية خذوا مثلا أي اسم خذوا القرآن القرآن جمعية الحكمة عمر فاطمة أسماء هكذا أسماء أو فاطمة أو عمر اسم كلمة ولا لا كلمة عمر كلمة كلمة دلت على معنى أي معنى دلت عليه على الذات دلت على اسم ذات اسم ذات كلمة دلت على معنى في هذه المعنى أخذناها من ذات الكلمة أم من غيرها من ذات الكلمة هل تتذكرون عندما عرفنا اللغة استلاحاً؟ ماذا قلنا في اللغة استلاحاً؟ هي الألفاظ الموضوعة للمعاني والمعاني قسمان معنى في ذاته يكون في الأسماء والافعال ومعنى في غيره يكون في حرف تذكروا هذا وقد سبق لكم في أول الدرس عندما عرفنا اللغة استلاحاً مفهمنا؟ طيب كلمة عمر كلمة دلت على معنى هو اسم ذات دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها في نفسها لكن هذه الكلمة عمر هل تدل على حدث حدث ماضي ولا حدث مستقبلي ولا لا تدل لا حال ولا ماض ولا استقبال ولم تتعرض بصيغتها الصيغة الكلمة وبنية الكلمة هكذا بنية يقال لها البنية ويقال لها الصيغة مثلا جاء عالمه هذا على وزن صيغه توا فاعله ضرب صيغتها ماذا فعاله, فعالة. الف والعين واللام صيغتها بنيتها تقول الصيغه وتقول بنيه كذلك نقول في ماذا في عمر ولم تتعرض بصيغتها صيغتها ايش هي العين والميم المره للزمان طيب فهمت طيب إلى كم ينقسم الاسم؟ إذا عرفنا أن هذا هو الاسم استلاحاً إلى كم ينقسم الاسم؟ الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو نقول الاسم ينقسم باعتبارات مختلفة ولكن الذي يهمنا أقسام ثلاثة ركزوا معي القسم الأول ما هو؟ الاسم ينقسم؟ باعتبارات مختلفة الذي يهمنا الآن في هذه المرحلة ثلاثة اقسام الذي يهمنا ثلاثة اقسام لعل الصوت فقد الذي يهمنا الآن ثلاثة اقسام القسم الأول ما هو ظاهر ومضمر ومبهم ينقسم باعتبارات متنوعة ومختلفة ولكننا الذي يهمنا في هذه المرحلة أقسام ثلاثة ظاهر ومضمر ومبهن مفهوم؟ طيب أعطيني مثال ظاهر ظاهر محمد فاطمة علي خالد هذا إيصال ظاهر؟ أعطيني مثال مضمر أنا هذا لمن؟ للمتكلم أو للمخاطب والمخاطبة أنت أنتي أو للغائب هو هي للغائب الغائبة هو هي أعطني مثال المبهام اسم إشارة واسم موصول هذا وهذه وتي وتيك بذي وذهتي تعالى الأنثى اقتصر وتقول أيضا الذي والتي وهكذا فهم؟ طيب ينقسم قلنا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام ظاهر ومضمر ومبهم. دائما أقول لكم الأشياء تعرف بماذا؟ بحقائقها فعندما تقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أقول لك ما هو تعريف الظاهر؟ ما هو تعريف الظاهر؟ الجواب الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة يعني لا يحتاج إلى واسطة الظاهر هو الذي لا يحتاج إلى واسطة هذا باختصار. زيد عمرو ودائما انتم تعلمون هنا أن العلماء علماء النحو دائما يمثلون بزيد وبعمر تفاؤلا أن يزداد علما وأن يعمر عقله بالعلوم ها؟ الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة والمضمر له تعارف كثيره إما ان نقول ما كني به عن الظاهر اختصارا أو نقول هو الذي لا يظهر معناه لاحظ هو الذي عكس عكس الظاهر عكس الظاهر الظاهر ماذا قلنا فيه؟ هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة انظر ماذا تقول في المضمر هو الذي لا يظهر معناه إلا بماذا؟ بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة واضح? لما هو واضح هو نفسه تقول في الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة ونقول في المضمر هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسط بواسطة تكلم أو خطاب أو غير بواسطة تكلم كيف أنا أنا إذا كنت وحدي أو كنت وحدي ولكنني أعظم نفسي التعلم للدعاء طبعا كما سيأتي وليس الحقيقي أنا ونحن انا ونحن أو بواسطة تكلم أو خطاب أنت إذا كان مذكرا وإذا كان إذا كانت مؤنثة ماذا نقول أنت او غيبة ماذا نقول اذا كان الغيبة مذكر او مؤنث هو, هو. المؤنث ماذا نقول هي هي اذا انا لمن انا لمن المتكلم المتكلم انت وانت لمن مخاطر ال تونس يقول انت حتى للذكر انت يقول انت طيب هذا غلط انت تقال للمؤنث ولا تقال للمذكر المذكر يقال له انت طيب ولا الغيب, الغيب ماذا يقال؟ هو وهي. وهي. هو وهي إذن هذا هو تعريف ماذا؟ بقي لكم تعريف اسم المبهام الاسم المبهام هو نفس التعريف تقريبا ركزوا معه هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه ويعلم الله أن هذه التعرف حفظتها وأنا صغير هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه أقولها لكم لتحفظوها ولا تنسى هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه هذا التعريف ممكن يحتاج منكم إلى نوع من ماذا؟ نوع من التكيس هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة ماذا نعني بقولنا إلا بإشارة؟ ماذا نعني به؟ اسم الإشارة يعني به اسم الإشارة فاسم الإشارة لا يظهر معناه إلا ب لا بد أن تشير المشار إلى المشار إليه هذا وتشير بيدك هذا أي المشار إليه أي المشارة إليها ولذلك العلماء يقولون هذا أي المشار إليه هذا وهذا النبي يقول للتعظيم وهذا النبي للتعظيم كما قال الله عز وجل ألف لاميم ذلك الكتاب ولا يشار إلا لمذكور أي, كتاب أي مذكور سبق هنا القرآن قال العلماء كأن القرآن نزل منزلة المشاهد والمحسوس ذلك أي هذا الكتاب وقيل اللام فيها للتعظيم أي هذا الكتاب العظيم فإذن لا بد من, ماذا من إشارة ولهذا قلنا لا يظهر معناه إلا بإشارة وماذا نعني بقولنا أو جملة تذكر بعده لبيان معناه ماذا عنينا به عنينا به اسم الموصول اسم الموصول لأن اسم الموصول لا يظهر معناه إلا بذكر جملة بعده لبيان معناه وما هي الجملة التي تذكره بعده والساب سرد سرد الموصول سرد الموصول. الموصول لأن لاحظوا معي ركزوا معي عندنا اسم موصول وعندنا سرته هل يمكن أن يكون اسم موصول بدون سرته لا هو كشيء واحد هذه كشيء واحد الفعل الفاعل الفعل لا بد له من الفاعل إلا استثناء العلماء. ويا فعل بغير فَاعِلٍ فالتعلم كثر ما وَطَالَمَ وَكَانَ تُزَادُ وكان إذ تزاد والمرّر لفظ للتوكيد أيضا ذكروا. هذه بدون فاعل. والمضاف والمضاف له كشيء واحد. والنعت والمنعود كشيء واحد. والحال وصاحب الحال كشيء واحد. والمبتدا والخبر كشيء واحد. وصلته واحد. يعني كالعاجز والصدر كالعاجز والصدر اشياء كثيرة كالشيء الواحد الآن الذي يومكم صله الموصول ولهذا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ وصلة الموصول منه كالعاجز وصلة الموصول منه كالعاجز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز ركزوا هذه فائدة مهمة صله الموصول لا يمكن أن تتقدم تأخرها واجب وصلة الموصولي منه كالعاجز تأخرها حتم وسبق العاجز تصور تقول الذي حضر معنا في الدرس أمس ماذا؟, ماذا وقع؟ ماذا وقع؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى صله الموصول ممكن تقول تقدم ممكن أن تقدم صله الموصول؟ لا يمكن لا يمكن إذن كل اسم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الى صله الموصل ويكون فيها إيش ضمير يربط بين الصله والموصل ضمير ولهذا قال ابن مالك وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتمله على ضمير لائق مشتمله الشاهد عندنا اننا قلنا وهو الذي لا يظهر معناه الا باشاره او جمله تذكر بعده لماذا لبيان معناه لبيان معناه هذا هو الاسم وهذا التقسيم هو وذكرنا أمثلة كل قسم اسم الظاهر زيد قام زيد محمد علي فاطمة وحتى الحيوانات مثل بها هذا اسم ظاهر والضمير انا وأنت وأنت وانت وهو وهي ها؟ إذن هذا ضمير سواء كان المتكلم أو المخاطب أو الغيبة كذلك المبهم سواء كان اسم إشارة او كان اسم موصول اسم إشارة هذا للمذكر وهذه وهاته هذه وهاته للمؤنثة واسم موصول الذي للمذكر مفرد المذكر التي للمفرد المؤنثة إذن هذا ماذا إيش؟ الاسم بأقسامه الثلاثة بأقسامه الثلاثة الظاهر والمضمر والمبهر طيب الفعل ما هو الفعل لغة؟ الفعل لغه يمكن أن نقول مطلق الحدث لماذا قلنا مطلق الحدث؟ ركزوا معي جيداً ركزوا لهذا جيداً لأن كثير من الناس يقول الفعل لغه الحدث وهذا غلط بل يقال مطلق الحدث لماذا نقول مطلق الحدث؟ لأن إذا قلنا, الحدث، إذا قلنا مطلق الحدث معنى أنه لا ينحصر لا ينحصر هل يمكن أن يحصل في التقسيم الاصطلاحي ينقسم إلى ثلاثة يقسر؟ لا. الحدث الأكل حدث الشرب حدث النوم حدث القراءة حدث الكتابة حدث الزواج حدث السفر حدث وهكذا إذن هي ممكن أن تنحصر في ثلاثة بل لا يمكن أن تنحصر في الآلاف فاذا نقول إيش في اللغة مطلق الحدث مفهوم عثمان؟ مطلق الحدث وفي الاصطلاح ماذا نقول نقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا كلمة وضعا أيضا نحذفها نتركها للمرحلة الثانية ضرب أو لا يضرب أو لا ضرب أو أكل أو يأكل أو كل مهم ناخذ فعل ماضي فعلا ماضيا أو مضارعا أو امرا خذ فعلا ماضيا ضربة كلمة أو هو كلمة كلمة دلت على معنى أي معنى دلت عليه هو الضرب الحذف في نفسها ام في غيرها في نفسها من اين اخذنا كلمة الضرب من اين اخذنا الضرب من اين فهمنا الضرب من, من كلمة نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان صيغتها تتعرض للزمان او لا الجواب نعم اي زمان تدل عليه بنية ضربة زمن مالي يضرب مضارع ضرب طيب وهو ينقسم إلى ماذا؟ الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر وطبعا لا نذكر تعريف الماضي والمضارع والأمر لماذا؟ لانه سياتي تعريف كل قسم عند قولنا أو قول المصنف باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر يعني طبعا سياتي هناك بأن الماضي ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبلتها التأني الساكنة والأمر ما دل على طلب حدث في زمان الاستقبال وقبل جاء المؤنثة المخاطبة والمضارع ما دل على حدث مقتلن بأحد زمان الحالي أو الاستقبال وقبل لم هذا كله سياتي إن شاء الله لا يهمون الآن فإذن نقول على أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا في الاسم ولكن تعريف الماضي وتعريف هذا السياتي الآن أتينا للحرف قال المصنف والحرف جاء لمعنى، ركزوا معي جيدا الحرف ينقسم إلى قسمه إما أن يدل على معنى وإما أن يدل على مبنى حرف المعاني أو حرف المبنى الحرف حرف المعاني من إلى عن على طبعا أنا لا أذكر معاني كل حرف اذكر معنا واحدا لان انتم تعلمون ان من ذكروا لها 17 معنى وفي ذكروا لها 17 معنى والى ذكروا لها 19 معنى وعلى ذكروا لها 13 معنى يعني كل كل واحد ذكروا لها معان كثيرة ونحن تكلمنا عليها بتوسع في ماذا؟ في شرح الاجروميه درس الاجروميه الذي نلقيه غدا ان شاء الله يوم الثلاثاء في غرفة القرآن الكريم قسم المغربي المهم الشاهد عندنا الحرف ينقسم إلى قسمين قبل أن نعرفه اعرفوا لي جيدا وفهموا لي جيدا أن المصنف قال وحرف جاء لمعنى لماذا قال حرف جاء لمعنى او أو خلينا هذا خلي دعوا هذا الآن أولا التعريف ما هو الحرف لغة ما هو الحرف لغة طرف طرف طرف ركزوا لا تقول طرف الطرف غير الطرف أنتم تعلمون قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام وجاء غراب فوقف على حرف السفينة معنى حرف السفينة طرف يعني طرف السفينة فالحرف معنى إيش؟ طرف انظر فعندما تقرأ الحديث تتذكر معنى الحرف لا تقول طرف قل طرف ولهذا سبقا قلنا أشارت بطرف العين هذا هو الطرف أشارت بطرف العين خيفة أهلية إشارة محزون ولم تتكلمي طرف هذا يقال له الطرف أما هذا الحرف ماذا يقال له مصطفى يقال له الطرف لماذا قلنا له الطرف لأن المصنف بدأ بالاسم لماذا لسمو سموه ورفعته وسمنا بالفعل لماذا لانه يرفع الاسم كما قلنا لكم سابقا <تصفيق> وماذا بقي للحرف طرف. الطرف الطرف فالحرف في اللغه ما معناه طرف. الطرف فين ترسم الطرف مصطفى انت معنا نعم. الطرف ما هو الحرف اصطلاحان كلمة, دل... كلمه دلت على معنى في, غير. في غيرها كدلالتها على الاستفها كلمة دلت على معنى في غيرها من من هذا حرف يدل على معنى ولكن معنى من أين يؤخذ من نفسه أو من مجروره من تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منه منه ووقفت فعندما تقول من المسجد الحرام نعلم أن بداية الاسراء كانت ماذا؟ من المسجد الحرام إلى فنعلم أن إلى انتهاء إلى ماذا؟ إلى مسجد الحرام المسجد الأقصى, عفوا. المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طيب اذا كدلالة هل على الاستفادة فهل كما سبقا قلنا لكم هل لها معان كثيرة هل تاتي بمعنى النفي وتاتي بمعنى قد تحقيق وتاتي بمعنى الامر وتاتي بمعنى الاستفهام ها وتاتي بمعنى الجواب ممكن ممكن ربنا عز وجل يقول هل تى على الانسان حين هل معنى هل هل يستفهم اي قد اتى هل اتاك حديث الغاشية أي قد أتاك هذا للتحقيق فهل بمعنى قد وتاتي بمعنى يش هل تاتي بمعنى النفي هل جزاء الاحسان إلا الاحسان أي ما جزاء الاحسان إلا الاحسان ما جزاء الاحسان إلا الاحسان وتاتي بمعنى الجواب هل يمكن أن يكون, أن يكون بها الاستفاهم ويكون بها الجواب الجواب نعم الجواب نعم ربنا عز وجل يقول يوم ما يقول لجهنم هل امتلات وتقول إيش في الجواب؟ هل من المنزل؟ وتاتي بمعنى الأمر، ولذلك يقول البلاغيون ماذا يقولون؟ الكناية أبلغ من التصريح. تصوروا بالله عليكم إذا قلت في رجل ما رجل كريم فلان رجل كريم، فربما يكون كريم مع ماذا؟ مع أهله فقط. ومع جيرانه فقط وتقول أيضا فلان بطل مقدام شجاع لربما تكون شجاعته وبطولته على الضعفاء لكن عندما تكني وتقول فلان كثير الرماد كثير الرماد يعني كناية عن ماذا؟ عن كثرة كرمه أنه كل ما جاء ضيف يذبح ويضرم النار مفهوم هذا؟ وعندما تقول فلان طويل النجاد يعني القرب مكان السيف طويل النجاد كناية عن ماذا؟ عن شجاعته فلذلك قالوا الكناية أبلغ من التصريح أبلغ من التصريح لماذا قلت هذا؟ لماذا أتت بهذه القاعدة؟ لأبين لكم لان هناك علمانيين في تونس قالوا لا يوجد آية قرآنية وأنا كنت لقيت عليها كلمة لعلها منشورة يعني يعرفها الإخوة حول هذا الذي أشيع في إعلام الفاسد الإعلام الفاسد بتونس والإعلام الفاسد يعني الآن إلا من رحم الله عالك في تونس وفي المغرب وفي غيره فكان هناك أحد العلمانين قال لا يوجد آية في القرآن تقول بأن الخبر حرام قلت أنا هذا أتي من جهله باللغة العربية وإلا أنتم تعلمون الخمر حرمت بتدرج وانتم تعلمون ايضا ان عائشه قالت لو جاء القران وقال الخمر حرام لما اسلم الا قديم يعني كان بتدرج وانتم تعلمون ايضا ولكن الان نحن على ما نادى رسول الله لا مساله التدرج خليها فالشاهد عندنا ان الصحابه مره اجتمعوا وكان عندهم حفل وأحدهم قال قصيدة يمدح قبيلته ويذم قبيل أخرى فقام إليه سعد النوبي قاص أو غيره فأخذ عظما من لحائب وضربه وشجه فجاء النبي يشكي وهو يبكي فقال له عمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله بعد ذلك ماذا أنزل الله بعد ذلك؟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 <سؤال> انتهينا يا رب انتهينا يا رب ماذا فهم من هل فهم من الامر فهم من الامر فقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب فأجابها مما يدل على انه فهموا من الامر فماذا؟ <سؤال> فإذا عندما نقول هل للاستفهام هذا الاصل الاصل الذي وضعت وضعت له هل الاصل الذي وضعت له هل هو للاستفهام الاصل الذي وضعت له هل هو للاستفهام طيب لعلى غرفة الاخوات لكن أنا رجعتها فهل كما قلنا ماذا نقول في الحرف في الاستلاح كلمة دلت على معنى في غيرها في غيرها كدلالتها هل على الاستفهام من كلمة ولا لا كلمة دلت على معنى أي معنى دلت عليه دلت على معنى في نفسها ولا في غيرها في غيرها من من المسجد إذن من معناه الابتداء وأين من أين أخذنا الابتداء من الكلمة الثانية هو من المسجد بداية الإسراء من المسجد طيب الحرف إلى كم ينقسم الحرف إلى كم ينقسم مثل استخدم ينقسم باعتبارات مختلفة فهناك من قسمه إلى ثمانية أقسام كمن حمل قال الحرف تركيب ينقسم إلى ثمانية أقسام، وهناك منقسمه إلى أربعة أقسام، وهناك منقسمه إلى خمسة، وهناك منقسمه إلى ثلاثة أقسام وهذا الذي نأخذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم خاص وقسم مشترك قسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما لاحظوا قسم خاص بالاسم هو حروف الجر العين قلوا لحروف الجر وقسم خاص بالفعل هو إيش قلوا لي مثلا إذا كان فعل مضارع نواسب والجوازم والسين وسوف وخاص ومشترك بينهما قد قد كما تدخل على الماضي تدخل على ماذا على المضارع ها؟ وقسم مشترك بين الاسم والفعل بل وهل ها بل وهل كما تدخل تقول هل زيد قام تقول هل زيد قائم فاذا هل هذا من الحرف المشترك بين الاسم والفعل فهناك حرف قسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما القسم الخاص بالاسم شنو هو؟ قل الآن حروف الجر ويمين وإلى وعن وعلا وفي ورب لا يمكن, يمكن يدخل حرف على ماذا؟ على حرف الجر على الفعل ولذلك ماذا قلنا؟ ولا خفض في الأفعال ولا يمكن أن يكون الجزم أيضا قسم خاص بماذا؟ بالفعل هو الجزم لا يمكن أن يقول الاسم مجزوم ولذلك ماذا قلنا؟ ولا جزم في الأسماء كما سيعتني ولا جزم في الأسماء طيب وقسم المشترك بينهما إيش هو؟ هل وبل فمثلا هل تدخلوا على الاسم وتدخلوا على الفعل أنا أعطيكم مثالا وتنبهوا له إن كنتم اذكياء وأرجو أن تكونوا اذكياء إن شاء الله هل زيدون قائم هل هنا على ماذا دخلت على الاسم ولا على الفعل على الاسم على الاسم, على الاسم. بلاش قائم معنى دي على الاسم هل زيد قائم هل قام زيد على ماذا دخلت على على هل زيد قام على ماذا دخلت على الاسم على الاسم وانت ماذا قلت ماذا قلت انت هل زيد قام لا ما يمكنش مشترك لان هذا حرف يعني اما ان يدخل على الاسم واما ان يدخل على الفعل هو مشترك بينهما ولكن لا يمكن دفعه واحدة يدخل على هذا يدخل على هذا ونقول هو يدل على الفعل ويدل على لا. لا يمكن هل زيدون قائم دخل على الاسم هل قام زيدون دخل على الحرف هنا على الفعل هل زيدون قام على ماذا دخل على الاسم وانت ماذا قلت أنتم مالكم لا تتكلمين ها قل قل بنخطأ نص الصواب ريقل على الفعل هل زيدون قام على ماذا دخل على الفعل هل زيدون هل زيد؟ طيب قل على الفعل حسن على ridiculous ولكنه في المعنى دخل على الفعل هل هذا دخل هل دخلت على الفعل هنا ركزوا الفرق ان تنظروا إلى الخبر انظروا إلى الخبر هل زيدون قائم على ماذا دخلت على الاسم على الاسم ركز عزمان هل زيد قائم الخبر شنو هو اسم ولا فعل اسم هل قام زيد على ماذا دخلت على الفعل إن هل حرف استفهام قام فعل ماذا ابناء الفتح زيد فاعل هل زيد قائم هل حرف استفهام زيد المبتدا قائم الخبر لكن إذا قلنا هل زيد قام هل زيد قام هنا دخلت على الفعل كما قال الشاعر كهل إذا قل أبيات أتذكرها قل هناك أبيات حنت إلى قل أبيات كهل تحن لفعل شوقا إليه ولم ترضى بفرقته شوقا إليه ولم ترضى بفرقته يش معنى هذا؟ يعني رأى في الأصل دخلت على الفعل ما. لأن هل زيد قام زيد فاعل بفعل محذوف هل قام زيد قام نفهم هذا قول صمد البيت كهل, كهل تحن لفعل, تحن لفعل شوقاً, شوقا إليه ولا ترضى بفراقه يعني. وتحن عليه ولا ترضى بفراقه ولا ترضى بفراقه فلذلك إفهموا هذا إذا دخلت على الاسم وكان الخبر إسمًا فهي دخلت على الاسم وإذا دخلت على الفعل وطبعا هي فعلي دخلت على الفعل وإذا دخلت على اسم وفعل هل زيد قام هي رأى في الحقيقة دخلت على الفعل لأن هناك فعل مقدر هل قام زيد قام كمثل قوله تعالى وإين حد من المشركين استجارك وإن استجارك أحد من المشركين استجارك وان هنا دخلت على ماذا ان دخلتها وان احد الاسم لا على الفعل دخلت على الفعل لان تقدير الله اعلم وان استجارك احد من المشركين استجارك فاجل نعم فماذا طيب اذن ماذا نقول ولهذا قال المصنف رحمه الله الاسم قال واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى جاء لمعنى وطبعا الحرف الذي جاء لمعنى ينقسم كل الحرف ينقسم إلى كم نقسم. ينقسم إلى قسمين كيف حرف حرف جاء لمعنى وحرف جاء لمبنى حرف جاء لمعنى وحرف جاء لمبنى الحرف المعنى من إلى عن على في رب حرف الجار المعروفة على ماذا تدل هذه تدل على معنى لكن با تا ثا ج ح خ د ل د ذ ر هذه تدل على ماذا على المبنى, على المبنى. لان زيدا ز ي د فزيد بنيت من ماذا هذه الكلمه بنيت من ثلاثه احرف قائم علي وهكذا فهذه تسمى الحروف اللي كنبنيو بها كلمه ماذا نسميها حروف مبنى, حرف مبنى. والتي تدل على معنى في غيره ماذا نسميها معنى. حرف, معنى. حرف معنى وطبعا كنت احببت أيضا أن أتكلم على بما يعرف به الاسم وبما يعرف به الفعل وبما يعرف به الحرف ولكن الوقت ضيق والآن ساعتان ونقف هنا وإن شاء الله كما قلت للإخوة والأخوات في الغرفة اليوم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في الساعة السابعة وربع بتوقيت المغرب يعني بعد صلاة العشاء عندكم وبعد صلاة العشاء عندنا حتى يبقى لنا الوقت بإذن الله عز وجل وركزوا بإذن الله والله إذا مشيتوا بهذه الطريقة بإذن الله ستفهمون النحو طريقة هذه واضحة وسهلة وأنا أغفل كثير من الأشياء إنما في المرحلة الثانية بإذن الله نزيدكم جرعاة في المرحلة الثالثة أكثر اذن هنا الان قرانا قول المصنف الكلام هو اللفظ اقراوا مع المتن وركزوا الكلام هو اللفظ الكلام عندما تستحضر الكلام قسمه الى قسمين كلام في اللغه وكلام في السلاح كلام في اللغه عباره عن قول او ما كان مكتفي به كلام في السلاح لا تعريفه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع قيوده هو اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ معناه الرمي والطرح وفي الصلاح صوت المجتمل على بعض الحروف الإيجائية التي أولها الألف وآخرها المركب ضم كلمة إلى أخرى وفي الاستلاح ما تركب من كلمتين فصاعدة يعني سواء كان حقيقة أو يعني ملفوظ بهما أو مقدر إحداهم طيب ثم التركيب ينقسم إلى أقسام كثيرة وقد جمع بعضهم التركيب إلى خمسة أقسام وبعضهم قال تسعة لا يهمون هذا التقسيم كله ثم أيضا ماذا؟ المفيد المفيد معنى ماذا؟ مأخوذ من الفيد وهو استحداث المال والخير واصطلاح ما أفاد فائدة يحسن سقوط المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. والفائدة القسم إلى قسمين تامة وناقصة. والتامة هي التي لم تكن معلومة. الإخبار بشيء لم يكن معلوم اما الإخبار بفائدة جديدة فهي فائدة ناقصة ولكنها في الحق تسمى كلام في الصلاح النحوي. مفهوم هذا؟ بالوضع. الوضع له معنايا. الوضع في اللغة من جهة اللغة كم من له؟ ثلاث. ما, ما هو؟ الولادة. والحط والإسقاط طيب وفي الاستراح ما هو ينقسم إلى له معنيان شنو المعنى الأول القصد والمعنى الثاني التركيب العربي المفيد بالوضع العربي ثم قلنا هذا آخر الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه طبعا التقسيم يعني هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي كل هذا ذكرناه وليس كل خلاف جاء واعتبر إلا خلاف له حظ من النظر ثم عرفنا الاسم. يعني بماذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة؟ هل هناك نص من القرآن أو من السنة؟ لا. إنما عرف هذا باستقراء كلام العرب وتتبعه. ثم أيضا ذكرنا أن يعني إذا أرادوا المحادثة أو المخاطبة أو الكتابة أو شيء من هذا القبيل بكلام العرب. ثم أيضا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا هناك من قال بأنه يعرف بالعقل والنقل والنقل كما قلنا ما هو كلام على رضي الله عنه. الكلام اسمه كله اسم وفعل وحرف على هذا. ثم العقل الكلمة إما أن تدل على الذات وإما أن تدل على أن تدل على معنى في غيره وإما أن تدل على معنى في نفسها فإن دلت على معنى في غيرها فهي حرف وإن دلت على معنى في نفسها فننظر إذا كانت صيغتها تعرضت للزمان لأحد الأزمنات الثلاثة فهي فعل وإن لم تتعرض فهي اسم أو نقول الكلام إما ذات وإما حدث وإما واسطة فالذات الاسم والحدث الفعل الواسطة إيش هو الحرف ثم الاسم ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم بعد أن عرفنا ما دل على معناه أو ما وضعه ما دل على مسماء أو ما وضعه الأبوان في سابع ولادته ونقول أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا كلمة وضعا حلفناها قلنا المرحلة الثانية ثم ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة اقسام ظاهر ومظهر ومبهم ومظمر ظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطه تكلم أو خطاب أو غيبة المظمر هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسط التكلم أو خطاب أو غيبة المبهن هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه الفعل الفعل لغة مطلق الحادث واستلاح ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وامر ولكل قسم تعريف يخصه سياتي في باب الأفعال الحرف, الحرف لغة هو الطرف هو الطرف ثم قلنا لان المصنف بدأ بالاسم اولا لانه يدل على العلو والارتفاع ثم بدا ثنا بالفعل لانه يرفع الاسم ولم يبقى للحرف الا الطرف ولذلك قلنا في اللغه ماذا الطرف والطرف والطرف الحرف في اللغه هو الطرف وبالاصطلاح كلمه دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام وينقسم هذا الى اقسام قسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما والله تعالى اعلم واحكم هذا تلخيص الدروس السابقة وهل بعد هذا البيان من بيان إذا لم تفهموا بهذه الطريقة أجزم وأقسم في بيت الله الحرام أنكم لا تفهموا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل الدرس واضح ومفهوم إن شاء الله